مَا سَالُوكَ مَثَلَ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ فَلَمَّ الله ما حوله ذهب الله بنوري وتركه في قلوب من لا يصيرون صون وَلَوْكَ صَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَدُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذانكم من صواعق حاضرة الموت والله محيط يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا لا وشاء الله لذاب بسمع يج مؤذ الصارخين ان الله على كل شيء قدير 119. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 110. <تصفيق> الذي جعل لكم الناس ஃபியோஷவீண ஜலவி زَلَامِينَ السَّمَاءَ مَأْن فَأُخْرِجَ بِكُم مِّنَ السَّمَأِ مَآتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ آلِهَةً وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا على عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ இயன்துரீஸ்லி ச تُبْصِرُ مِنْ مِثْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَ